وَتَرَنَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُم بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى.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 له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلان العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأنا به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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَرَقْطَعَ فَلْيَنْظُرْهَا أَرْيُذْهَبًا مَكِيدَهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيْنَاسٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ماري صد من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما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 ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعْرِضْ عَن حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عند ربه وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عليكم. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير وشركين به ومن يشرك بالله فكأنما ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن I. <laughs> فَكُلْ يَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ دَائِمَاتِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 يُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هداكم.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 الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن كذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وزمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلت وهي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 لا يدخلنهم مدخل ربوره وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إن الله لعف وغفور ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولج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 بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ماسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى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 مثل فاستمعوا لَهُ إِنَّ الذين تبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم شيئا لا من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن